يشعر الإنسان أحياناً بالضيق وتكثر عليه الأزمات ويحاول أن يتناول مهدئات ويتردد على بعض الأطباء فلا يجد الشفاء المطلوب. فهل توجد آيات في القرآن الكريم أو أحاديث نبوية أو ذكر لله تعالى يمكن أن يعالج هذه الأزمات؟ روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد في غير وقت الصلاة. فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فسأله عن جلوسه في غير وقت الصلاة فقال هموم لزمتني وديون لحقتني قال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال يقول ابو امامه ففعلت ذلك فاذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني وروى الترمذي حديثا حسنا يقول لو كان عليك مثل جبل دينا اداه الله عنك قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك أما عند المرض فقد روى مسلم أن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده فقال له ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا يعني ثلاث مرات وقل سبع مرات أعود بعزه الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وروى مسلم وغيره أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك هذا ما ورد بالأحاديث الصحيحة والله أعلم